وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنع الله وإن تغفوها وتؤتوها الفقراء فَهُوَ خير لكم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 الخيري وفّا إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين يحصرو في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثمام لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ثروا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون